لاقول الصفَه مِ النَّاسمَا وَلهُ مَطِلَهِ مَُّ كانَوا عَلَهَاكف أمِلَهاتنا والللَ مَّ كعَهَا قُ الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه انت لكذيره الا على الذين هدى الله وان على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لراؤوف رحيم إن اللَّهَ الَّذِي لَا نَرَاهُ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَلَنَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ بَلْ نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا أَلَمْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُمَا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 ولئن أتيت, وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آية ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَٰكِنَّهُمْ يَظُنُّونَ بِكُلِّ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَ بَعْضٍ وَمَا تَعْصُونَ بِتَابِعٍ قِبَلَ تَعْصَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لمن الظالمين ولئن اتبعت كَإِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ